هناك مسألة يقولون لا يشترط من الأمر أو في الأمر إرادة إرادة الأمر نفسه أو إرادة فعل الأمر أو يعبرون عنها يقولون لا يشترط في كون الأمر امرا إرادة الأمر لا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الأمر لاحظوا العبارة. لا يشترط في كون الأمر امرا الامر معروف أنه امر عند لا يشترط في كونه امر أن يراد هذا الأمر هذه يذكرها مثل ابن القدامه و في المستصفى وغيره وغيرهما. لأن هذا يدخل تحت كلام من كلام المعتزله فيما يتعلق بالاراده فيما يتعلق بالاراده والإرادة تدخل ايضا في باب القضاء والقدر فهم يقولون لا يلزم من كون الأمر أمر إرادة الأمر إرادة الأمر وعلى هذا نقول ان الإرادة تنقسم من قسمين إرادة كونيه وإرادة وإرادة شرعية وإرادة شرعية فالإرادة الشرعية نعم يسمى تسمى امرا يعني الله سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان أن يصل ويريد منه أن يزكي يريد منه أن يحج هذا كله إيش أمر هذا كله أمر لكن هل هو أراد الأمر أم لم يريد عن أمر بالصلاح وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بكذا وأمر بكذا هذا كله أمر ما التفقيمين على أنه أمر لكنه هل أراد هذا الأمر او لم يريد هذا الاشكال لأن الذين تكلموا في العصول هم جملة منهم من المعتزلة نقول عندنا تفصيل ما يصح نقول إنه ما أراد الأمر ولا يصح أن نقول إنه أراد الأمر لا يمكن أن نطلق لا في هذا ولا في هذا نقول مثلا فيها لان لأن الإرادة الى من القسمين إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية فالإرادة الشرعية هو أن يطلب الامر من المأمور الفعل وإلا لم يفعل وإن كان يعلم أنه لن يفعل فهذا ينطبق على كلامهم هنا أنه أمر لكن ما اريد الأمر فنحمل عدم إرادة الأمر هنا على الإرادتين على الإرادة الكونية يعني نقول هو أراد الفعل الله سبحانه وتعالى أراد الفعل اراده شرعية يعني إرادة محبه ورضا إرادة محبه ورضا ننظر مثلا زيد من الناس مامور بالصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك هذا الأمر مجرد الأمر هذا إرادة مجرد الأمر هذا إرادة لكن نقول إرادة إيه؟ إرادة شرعية لأن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع الشيء قدرة بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر طلب الايمان من الجميع ومع ذلك نرى أن فيهم, مؤمن وأن فيهم مؤمنا وأن فيهم كافرا أن فيهم مؤمنا وأن فيهم كافرا فدل على أن الإرادة الشرعية من باب المحبة والرضا انتقلت بعد ذلك فجمعت بين أمرين، أصبحت إرادة شرعية وإرادة وإرادة كونية، لأنه وافق قدر الله سبحانه وتعالى إلى أنه سيفعل. لكن إذا لم يفعل، فأصبح عندنا ارادتان اولا الإرادة الشرعية بحيث ان الله سبحانه وتعالى طلب منه الفعل، وإرادة كونية حيث إنه لم يحقق الفعل، فتحقت الإرادة الكونية القدرية. الشاهد من هذا على كل حال. مثلاً هذا لا تدعى ومر معنا التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية لكن نقول إن الذين تكلموا عن هذا من أهل الأصول نقول هذا يحتمل أمرين قولكم لا يعني إرادة الأمر هذا ليس على الإصلافة لماذا؟ لأن الإرادة عندنا أهل السنة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونيه فلا بد من ملاحظه هذا